وأذلفنا ثم الآخرين فأجينا موسى وَمَنْ مَعَهُ أَدْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي بَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ عَلَى الْكُمْمِ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَأَتْلُ عَلَيْهِ النَّبَأِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيني والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين